نعم اي شيخ يعني نريد نستفسر عن الشيخ سالم العزمي هو الاخر انا بعض الاخوه نحو منح والله شيخ زين ما اعرف عنه مسموع يعني ما عنده مهم مشهور في الدروس وكذا لكن ان شاء الله هو على الخير ما نعرف عنه الا الخير يعني انا لما فيش باس ان شاء الله والله ان شاء الله ابدا ان شاء الله الحمد لله